الله إلي. هذا سؤال يقول فيه هل من السنة رفع الاصبع عند دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر إلى آخر الحديث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميع في الحقيقة هذه المسألة مسألة دعاء السفر ورفع الاصبع الأحاديث فيها أحاديث دعاء السفر جاءت عند الطرق جاءت من طريق علي بن عبد الله البارق يعني ابن عمر كما في صحيح مسلم وذكر في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت صاحب السفر ولم يذكر مد الأصبع وكذلك جاء كما عند ترمذي وغيره من حديث عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت الصاحب في السفر ولم ولم يذكر فيه رفع الأصبع وكذلك جاء من حديث محمد بن عجلان عن المقبر عن ابي هريره كما روى ذلك الطبراني في الدعاء كذلك دون هذه اللفظة أي مد الأصبع ورفع الأصبع وكذلك جاء حديث ابن عباس كذلك ما عند الطبراني في الدعاء دون رفع الأصبع ولم تأتي هذه اللفظة إلا فيما رواه الترمذي فيما أعلم الله تعالى أعلم من حديث شعبه عن عبد الله بن بشر الخثعمي أنا بزرعته عن أبي هريرة وفيها أن شعبه مد أصبعه وقال هكذا مد النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه أو كما قال هكذا مد النبي أصبعه فقال اللهم أنت الصاحب في السفر فلم يأتي إلا في هذا الطريق وفي الحقيقة هذه فيها عبد الله ابن بشر الخثعمي وعبد الله بن بشر الخثعمي قليل في الحديث زد على هذا ان اكثر الحفاظ لم ياتوا بهذه اللفظه ولم اتي بهذه الزياده حتى هذا السند فيه كلام حتى هذا السند فيه كلام بمعنى ان هذا السند الذي رواه الترمذي هو يعرف من حديث ابن ابي عدي من طريق ابن أبي عدي عن شعبة. وقد اختلف فيه أصحاب ابن أبي عدي أحمد بن كما ذلك الطبراني في الدعاء وكذلك ابن عبد الله أن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن عن ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله الحديث دون رفع الأصبع وإنما رفع الأصبع يرويها المقدمي عن ابن أبي عدي وكذلك رواها ابن المبارك عن شعبة فالأقرب في هذه المسألة أنا نقول كفتوى في هذه المسألة نقول لو قال قائل بأن رفع الأصبع سنة مطلقة مكررة في السفر فهذا فيه نظر ولا, ولا يصح هذا القول هذا قول ضعيف والسبب في مثل هذا أن أكثر ويأتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا فيه أنه رفع الأصبع عليه الصلاة والسلام فإذا من يقول بأن رفع, السنة، رفع الأصبع سنة مطلقة في كل دعاء السفر يرفع الأصبع هذا صراحة فيه نظر وأما من قال بأنه يرفع أحيانا لكن الأكثر ما يرفع هذا قول فيه, فيه وجاهه والذي يجعلني أقول هذا هو صراحة طبعا استطيع الأقرب أن أقول بأن عبد الله بن بشر خالف الحفاظ في مثل هذا وهذه لفظة تصح ولكن الذي جعلني أتوقف فيها وأقول بأن الأمر سهل هو ما فعله شعبا من الحجاج الأثر رحمه الله شعبا من الحجاج قالوا رفع أصبعا قالوا رفع أصبعا فشعبا لما رفع أصبعا كأن هذا فيه بيان وفيه قرينة وفيها دلالة على أن شعبا كان يرى ذلك سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وشعبا كذلك روى حديث عاصم الأحول دون رفع الأصبع فهذا يبين لماذا؟ هذا يبين لي إذن أنه رفع الأصبع لو رفع احيانا في قوله اللهم أنت الصاحب في السفر فالأمر فيه سهولة لكن لو رفع في كل وقته فنقول لا لم تثبت ذلك السنة في مثل هذا فالخلاصة إذن أن رفع الأصبع إما أن تضعف الرواية هذه وصراحة الرواية هذه فيها مخالفة واضحة ولكن تادبا على ما فعله شعبة بن حجاج رحمه الله هذا الأثر رحمه الله تعالى أنه رفع أصبع فعلمنا على أن هذا مما يرفع احيانا لا دائما أما الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يرفع الأصبع ويقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل الدعاء دعاء السفر دون رفع الأصبع ولو رفع أحيانا كما قلت في رواية شعباء الأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى لكن لا يداوم على هذا ولا يكرر على هذا لكن يرفع أحيانا ويترك أكثر والله تعالى أعلم